وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء نجابة وطرق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إن هذا لشيء يراد سمعنا بعاد في الملة الآخرة إن هذا إن هذا إلا اختلاف أُنزل الذكر عليهم من بيننا أُنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك ما ذكري بل لما يذوق عذاب أم عادهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما فليرتقوا بالأسباب فليرتقوا في الأسباب قدما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعدو وفرعون ذو الأوتاد وَثَمُود وَقَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُنَاسًا أَحْزَابًا إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عَلَيْقَابٍ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا دَرَّهُمْ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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآثيناه الحكمة وفصنا الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض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 ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراطة واهدنا إلى سواء الصراطة إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لَقَدْ ظَلَمَكَ مِسْؤَالٌ عَجَلتَكَ إِلَى نَعَاجٍ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخَطَائِنَ يَبْغِي بَعْضُهُمْ فَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَا هُمْ عَلَيْهِ فَقَنِينٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أن مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا الله الله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 الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب بما نسو يوم الحساب وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن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 يَتَدَبَّرُ آياته وَلْيَتَنَكَّرُ الْأَلْبَابُ وَلْيَتَذَكَّرُ أولو الْأَلْبَابُ وَوَهَدْنَالَهُ ذِكْرَى إِيمَانًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِجِّ الصَّافِنَاتِ فقال فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي عَنْ ذِكْرِ ربي حَتَّى صارت بالحجاب ردها علي طافق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتن سليمان وليمان وألقينا على كرسيه جسدا، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابا. قال رب اغفر لي واغبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك أنت الوهاب.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 قَدْ كَانَ عَبْدُنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَرْكُضُ بِجِنِّي كَذَا مُقْتَسِلٌ بَارِدٌ هَذَا مُقْتَسِلٌ بَارِدٌ أَشْرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رَحْمَةً مِنَّا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 إخلصناه بخالصة ذكر الدار إن أخلصناه بخالصة بخالصة ذكر الدار وذكر إسماعيل وإنهم عادناء من المستطين الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة بفاكية كثيرة شراب وعندهم طاصرات طرفة راب هذا ما تعودون اليوم الحساب وعنادهم قاصرات الطرف اضرابا هذا ما تعدون اليوم الحساب انها دال نسقنا انها دال نسقنا ما لهم من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ما هذا هذا وان من الطاغين نشر ما أبى جهنم يصلونها جهنم يصلونها جهنم يصلونها هذا فليذوق حميد. أدا فل يذوقه وغساق وعساقة من ميا شكله أزواجه أدا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم لا مرحب بهم إنهم صار النار قالوا بلأتم لا مرحبا بكم أنتم قد تمتموا لنا أنتم قد تمتموا لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم هذا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزنه عذابا فزنه عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا رجالا كنا, كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن هذا إن إن ذلك لحق تخاصم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إلها إن الله الواحد القهار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 لا يوم الوقت المعلوم قالت فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قالت فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك ومن وَمِمَّا من تَمِيعَك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْهُ أَلَّا دِكْرُ الْعَالَمِينَ إِنْهُ أَلَّا دِكْرُ الْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَهِ